ما بين الخيم والجيش شفتك كربلة بوحدك وما بين النهر والجود شفت كل الدرب زندك ما بين الخيم والجيش شفتك كربلة بوحدك وما بين النهر والجود شفت كل الدرب زندك شفتك ما شفت غيرك شفتك شن جبل من نار سد حتى لأفق طورك وانت بكلك تربة تار كل شي بكربة يصد ليك كل شي بدورتك يندار سكت وسلمت للموت واصبح موتها بيدك تتجمع سرب وفواج تتوزع يسار يمين وشوفا واهسك مبطوعا ما يسوون خزرة عين تتجمع سرب وفواج تتوزع يسار يمين وشوف نوهسك مقطوع ما يسوون خزرة عين سلسيفك بلف سبعين وقبالك ألف سبعين أصبح واحد بواحد بعد يا واحد بقلبك سلسيفك بلف سبعين تتجمع سرب وفواج تتوزع يسار يمين وشوفاً وهزك مقطوع ما يسون خزرة عين سلسيفك بألف سبعين وقبالك ألف سبعين أصبح واحد بواحد بعد يا واحد بقدك أوصعت على المهر زعلان ودموع العقيلة وياك بعد يا كرب لا أو ضحكت رأيتك مناك الميدان الميدان خطوة طير وانت بخطوتك لهناك سعدت على المهر زعلان ودموع العقيلة وياك بعد يأكر بلدك فيك وضحكت رايتك منك الميدان الميدان الميدان خطوة طي وانت بخطوتك لهناك يعني ش ما يفر الجيش يبقى مدوهن بحدك رحت رحت متعني قلب الجيش واني لينعد بآلاف لان هولا قلب ينشاف صار الجيش بس اطراف روح تردم يمين الجيش للنبي يسرتك ينشاف روح تردم ينشاف من الجبل نازل سيء العرفه وما حد يسدك روحك تتخطى حد نموت وصاروا راس يضرب راس ناس انداست من الخيل والخيل بزلمت انداس ولن نلعلق وما يناديك غص الحراس لم طول ووقف حياك من صار الحرس عبدك ونزلت من المهر للماء وكم عباس من شفتك ووقفت على النهر ولقاع مدرش دون شايد نزلت من المهر للماء وكم عباس من شفتك وقفت على النهر وقفت على مدرس لقشايلتك شلت الماء بشفوفك شفت حسين شفت اختات قطرة ما يعاد يشرب وطف النار اللي بتشبدك عجيبة البيت كرشي البيت غيره اللي بدت بظهرك ويعني بيا زماني صح مو طبع فطبع عجيب البيك كل شي البيك غيره ولبدته بظهرك وين بيأزماني صح مو طبعك طبع مهرك حتى المهر علم تقبل لا يشربين الظرك عجيب البيك كل شي البيك غيره ولبدته بظهرك وين بيا زماني صح؟ مو طبعك طبع مهرك حتى المهر علم تقبل لا يشرب نظرك وإذا مهرك يظل عطشان يصبح يا عندك رحت, رحت وإناص صار النوم ما توصل للمخيم رحت وإناص صار النوم ما توصل للمخيم والتمت عليك الناس حتى الشارد تحشم قالوا نعرف العباس وجه ما ترهم قالوا نعرف العباس وجه بجه ما ترهم نعرفه شلون من يزعل إجباله على السهل تندك الحل, الحل قالوا نغدرك وانت تريد ملقاهم ومن نحسب عداد الجيش نحسب نخل وياهم لو من نخل العباس ما يوقع الحل قالوا نغدرك وانت تريد ملقاهم ومن نحسب اعداد الجيش احسب نخلوا وياهم جيش اعداك جيش ضماك كل شي هناك وياهم وانت ودمعة التاريخ والكبل اصبحت ضدك الف عباس بيمينك ولف عباس بشمالك وبظهرك الف عباس ولف عباس بخيامك وجدامك الف عباس وعين حسين تبراعلك عرفك عرفك بأولك ماطك تنعم المرجلة بمهدك بديت انت بديت انت وبدت وياك بحر والتم على شراعك وضحك سيفك وجاه الموت سلم من حنو طاعت و لو الغدر ممنوع منه ليوصل ذراعك و لو الغدر ممنوع منه ليصل إذراعك وحقك تشاملك هل موت كل هولة تبسدك